بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ل ا م ر ا كتاب أ ح ك م ت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أ لا تعبدوا إ ل ا الله إ ن ن ي لكم منه نذير وبشير و أ ن استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه يمتعكم متاعا حسنا إ ل ى أ ج ل مسما و ي ؤ ت ك الذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين ي س ت غ ش و ن ثيابهم ي ع ل م م ا ي س ر و ن و م ا ي ع ل ن و ن إنه ع ل ي م ب ذ ا ت ا ل ص د و ر و م ا م ي ه في ي الأرض إلا على الله رزقها على ل ع و موسوعه مستقرها م ت د ا ك ل في ك ت ا ب مبين وهو ا ل ذ ي خ ل ق ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م و ك ا ن عرشه ع ل ى ا ل م ا ء وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن, ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن أ خ ر ن ا عنهم العذاب إ ل ى أ م ة م ع د و د ة ليقولن ما يحبسه أ ل ا يوم ي أ ت ي ه م ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أ ذ ق ن ا ا ل إ ن س ا ن منا ر ح م ة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن أ ذ ق ن ا ه نعماء بعد ضراء مسته ليقولا ليقولن ذهب السيئات عني إ ن ه لفرح فخور إ ل ا الذي ن ص ب ر و ا وعملوا الصالحات أ و ل ئ ك لهم م غ ف ر ة و أ ج ر كبير فلعلك َََََّ تارك َِ بعض ََْ ما َ يوحى َُ اليك ََْ وضائق ََِ به ِ صدرك َََُ ان يقولوا َُُ لولا َْ أ ُ ن ز ِ ل َ عليه ََ كنز ََْ و ْ جاء ََ معه ََُ ملك ٌََ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ ن ت َ نذير ٌَِ والله على كل شيء وكيل أ م يقولون افتراه قل ف أ ت و ا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا, وادعوا من استطعتم من دون الله إ ن كنتم صادقين ف إ ن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أ ن م ا أ ن ز ل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل أ ن ت م مسلمون من كان يريد ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها نوف ي إ ل ي ه م أ ع م ا ل ه م فيها وهم فيها لا يبخسون أ و ل ئ ك الذين ليس لهم في ا ل آ خ ر ة إ ل ا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكثر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مريه منه انه الحق من ربك ولكن, ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أ و ل ئ ك يعرضون على ربهم ويقول ا ل أ ش ه ا د هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أ ل ا ل ع ن ة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ب ا ل آ خ ر ة هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في ا ل أ ر ض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من أ و ل ي ا ء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أ و ل ئ ك الذين خسروا أ ن ف س ه م وضل عنهم فضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في ا ل آ خ ر ه هم الاخسرون ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات واخبتوا, وأخبتوا الى ربهم أ و ل ئ ك أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون مثل الفريقين ك ا ل أ ع م ى و ا ل أ ص م والبصير والسميع هل يستويان مثلا أ ف ل ا تذكرون ولقد أ ر س ل ن ا نوحا إ ل ى قومه إ ن ي لكم نذير مبين أ لا تعبدوا إ ل ا الله إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم أ ل ي م فقال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا, ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إ ل ا الذين هم أ ر ا ذ ل ن ا ب ا د ي ا ل ر أ ي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أ ر أ ي ت م إ ن كنت على ب ي ن ة من ربي واتاني, وآتاني ر ح م ة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم انلزمكموها و أ ن ت م لها كارهون ويا ََ قوم َِْ لا َ أ َ س ْ أ َ ل ُ ك ُ م ْ عليه ََِْ مالا َ إ ِ ن ْ أ َ ج ْ ر ِ ي َ إ ِ ل َّ ا على ََ الله َِّ وما ََ أ َ ن َ ا بطارد َِِِ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا إ ِ ن َّ ه ُ م ْ ملاقو َُ ربهم َِِّْ ولكني ََِِّ أ َ ر َ ا ك ُ م ْ ولكني أ ر ا ك م قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إ ن طردتهم أ ف ل ا تذكرون ولا أ ق و ل لكم عندي خزائن الله ولا أ ع ل م الغيب ولا اقول إ ن ي ملك ولا أ ق و ل للذين تزدري أ ع ي ن ك م لن يؤتيهم لن يؤتيهم الله خيرا الله أ ع ل م بما في أ ن ف س ه م إ ن ي إ ذ ا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا ف أ ك ث ر تجدالنا فاتنا ف أ ت ن ا بما تعدنا ي إ ن كنت من الصادقين قال إ ن م ا ي أ ت ي ك م به الله إ ن شاء وما انتم, وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إ ن أ ر د ت أ ن أ ن ص ح لكم ان كان الله, إن كان الله يريد أ ن يغويكم هو ربكم و إ ل ي ه ترجعون أ م يقولون افتراه قل إ ن افتريته فعلي إ ج ر ا م ي و أ ن ا بريء م ا ت ج ر و ن و و أ ح ي إ ل ى نوح أ ن ه لن يؤمن من قومك الا من قد آ م ن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مروا عليه ملا من قومه سخروا منه قال إ ن تسخروا منا ف إ ن ا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ي أ ت ي ه عذاب يخزيه ويحل عليه, ويحل عليه عذاب مقيم حتى إ ذ ا جاءت قل لاحمل فيها, فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك الا من سبق عليه القول ومن آ م ن وما آ م ن معه إ ل ا قليلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إ ن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ونادى نوح ل ب ن ه وكان في معزلي يا بني اركم معنا, معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء الله الا مروح وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماء ويا سماء اقلعي وغيض الماء وغيض الماء وقضي الاكل واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إ ن ابني من أ ه ل ي وان وعدك الحق و أ ن ت أ ح ك م الحاكمين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 أ ع و ذ بك أ ن أ س أ ل ك ما ليس لي بي علم والا, وإلا تغفر لي وترحمني أ ك م من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات وبركات عليك وعلى أ م م ممن معك و أ م م سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أ ل ي م تلك من أ ن ب ا ء الغيب نوحيها إ ل ي ك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 يرسل السماء عليكم مرارا ويزدكم, ويزدكم ق و ة إ ل ى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا ذ و د م ا جئتنا ببينه وما نحن ب ت ا ر ك آ ل ه ت ن ا وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إ ن نقول الا اعتراك بعض آ ل ه ت ن ا بسوء قال إ ن ي أ ش ه د الله واشهد パートナーは ب でもいいです。 ما من د ا ب ة إ ل ا هو آ خ ذ بناصيتها إ ن ربي على صراط مستقيم ف إ ن تولوا فقد أ ب ل غ ت ك م ما أ ر س ل ت به إ ل ي ك م ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إ ن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أ م ر ن ا نجينا هودا والذين آ م ن و ا معه ب ر ح م ة برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله, وعصوا رسله واتبعوا أ م ر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عاد كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود و إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره هو أ ن ش أ ك م من ا ل أ ر ض واستعمركم فيها فاستغفروه, فاستغفروه ثم توبوا إ ل ي ه إ ن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أ ت ن ه ا ن ا أ ن نعبد ما يعبد آ ب ا ؤ ن ا و إ ن ن ا واننا لفي شك مما تدعونا إ ل ي ه مريب قال يا قوم ا ر أ ي ت م ان كنت على بينه من ربي وآتاني, واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدون لي غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم آ ي ة فذروها ت أ ك ل في أ ر ض الله ولا تمسوها, ولا تمسوها بسوء ف ي أ خ ذ ك م عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ث ل ا ث ة أ ي ا م ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أ م ر ن ا نجينا صالحا والذين آ م ن و ا معه برحمه منا برحمه منا ومن خزي يومئذ إ ن ربك هو القوي العزيز و أ خ ذ الذين ظلموا ا ل ص ي ح ة ف أ ص ب ح و ا في ديارهم جاثمين ك أ ن لم يغنوا فيها أ ل ا إ ن ثمود كفروا ربهم أ ل ا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إ ب ر ا ه ي م بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أ ن جاء بعجل ح ن ي ذ فلما ر أ ى أ ي د ي ه م لا تصل إ ل ي ه نكرهم و أ و ج س منهم خ ي ف ة قالوا لا تخف إ ن ا ارسلنا إ ل ى قوم لوط و ا م ر أ ت ه ق ا ئ م ة فضحكت فبشرناها, فبشرناها باسحاق ومن وراء إ س ح ا ق يعقوب قالت يا ويلتي أ ا ل د و أ ن ا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا أ ت ع ج ب ي ن من أ م ر الله ر ح م ة الله وبركاته عليكم أ ه ل البيت إ ن ه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا, يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وطاق بهم ذرعا وقال, وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إ ل ي ه ومن قبل كانوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق و إ ن ك لتعلم ما نريد قال لو أ ن لي بكم ق و ة أ و آ و ي إ أو ل ى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسول ر ب كلا يصلوا إ ل ي ك ف أ س ر ب أ ه ل ك ب ق ط ع من الله يلتفت و لا يلتفت منكم أ ح د إ ن ا ل م ر أ ت ك إ ن ه م ص يصابهم ب ه ا ما أ ان موعدهم الصبح أ ل ي س الصبح بقريب فلما جاء أ م ر ن ا جعلنا جعلنا ع ل ي ه ا سافلها وامطرنا وامطرنا عليها ح ج ا ر ة من سجيل من مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إ ن ي أ ر ا ك م بخير و إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أ و ف و ا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أ ش ي ا ء ه م ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين بقيه الله خير لكم إ ن كنتم مؤمنين وما أ ن ا عليكم بحفيد قالوا يا شعيب وصلاتك ت أ م ر ك أ ن نترك ما يعبد آ ب ا ؤ ن ا أ و أ ن نفعل في أ م و ا ل ن ا ما نشاء إ ن ك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم أ ر أ ي ت م إ ن كنت على ب ي ل ه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أ ر ي د أ ن أ خ ا ل ف ك م إ ل ى ما أ ن ه ا ك م عنه إ ن أ ر ي د إ ل ا ا ل إ ص ل ا ح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و إ ل ي ه أ ن ي ب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما أ ص ا ب قوم نوح أ و قوم هود أ و قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا و ل و س و ع ه ا ك وما أنت ع ل ي ن ا ب ع ز ي ز ق ا ل يا قوم أرضي قوم أ ع ع ل ي ك م من ا ل ل ه و ا ت ت خ ذ م و ه و ر ا ء ك م ظ ه ر ي ا بما إن ربي بما تعملون ه ويا ََ قوم َِْ اعملوا َُْ على ََ مكانتكم َََُِْ إ ِ ن ِّ ي عامل ٌَِ سوف َ تعلمون َََُْ من َ ي َ أ ْ ت ِ ي ه ِ عذاب ََ يخزيه ُِِْ ومن ََ هو َُ كاذب ٌَ وارتقبوا َُِ إ ِ ن ِّ ي معكم ََُْ رقيب ٌَِ وَلَمَّا جَاءُمْ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 ولقد أ ر س ل ن ا موسى ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين إ ل ى فرعون وملئه فاتبعوا أ م ر فرعون وما أ م ر فرعون برشيد يقدم قومه يوم ا ل ق ي ا م ة ف أ و ر د ه م النار وبئس الورد المورود و أ ت ب ع و ا في هذه لعنه ويوم ا ل ق ي ا م ة بئس الرفد المرفود ذلك من أ ن ب ا ء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد 「今日も一緒に暮らしていきたいと思い و す。 وكذلك أخذ ربك م و س و ه ي ظ ا ل م ة إ ن أخذه أ ل ي م ش د ي د إن في ذ ل ك ل آ ي ة ل م ن خ ا ف ع ذ ا ب ا ل آ خ ر ة ذلك ي و م مجموع ل ه م ذلك يوم مجموع له م ن ا س وذلك يوم مشهود وما نؤخره إ ل ا ل أ ج ل معدود يوم ي أ ت ي لا تكلم نفس إ ل ا ب إ ذ ن ه فمنهم شقي وسعيد ف أ م ا الذين شقوا ففي النار لهم فيها, لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا ما شاء ربك إ ن ربك فعال لما يريد و أ م ا الذين سعدوا ففي ا ل ج ن ة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إ ل ا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إ ل ا كما يعبد اباءنا وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مرير وان كلا لما ليوفينهم ربك ا ع م ا لهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا إ ل ى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم, وما لكم من دون الله من أ و ل ي ا ء ثم لا تنصرون و أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهار وزلفا من الليل إ ن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر ف إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو ب ق ي ة ينهون عن الفساد في ا ل أ ر ض إ ل ا إ ل ا قليلا ممن أ ن ج ي ن ا منهم واتبع الذين ظلموا ما أ ت ر ف و ا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم و أ ه ل ه ا مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين إ ل ا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه ة و الناس أجمعين. وكلا نقص موسوعه النابلسي هذه ا ل ح ق و م و ع ظ ة ا ل ا س ل ا م ؤ م ن ي ن وقل للذين لا يؤمنوا نعملوا على مكانتكم إ ن ا عاملون وانتظروا إ ن ا منتظرون ولله غيب السماوات و ا ل أ ر ض و إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله فاعبده وتوكل عليه